لعلكم تعصدون نحن نغفق عليك أحسن القصف بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأهي يا أبهي إني رأيت السماء والقمر رأيتهم خالدين. قال يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك فاتجدوا لك كيدا. إِنَّ اشْتَرَكَ بِالْإِثْمِ فَمَا وكذلك سيكس بيك ربك ويعلمك من تقول الأحاديث ويسم نعمة وليس على أن يعقوبك ما أسمها على كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علم حكيم لقد كانت يوسف وإخوته آيات الشائدين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عشبا من أبانا لكي طلال مبين تقتلوا يوسف أو طرحوه أو ضرر يخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحون قال قائلهم منهم ناس قتلوا يوسف وألقوه في ضيابة جبتياً فقفه بعض الشيارة إن ما سمنا على يوسف وإنما له صعون أرسلوا معنا غدا يقطع ويبلغ وإنما له لحيم أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن إنا إذا لقاشرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوأينا أنهم بأمرهم هذا وهم ما يشعرون عند متاعنا فأكله اليسر وما أنت المؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص تنته قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تحقون وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فاشلى جلوه قال يا بشرى هذا غلام واسره بضاعه والله عليم بما يحمدون وشروه بثمن بخس الكرام معزوده وكانوا في من الزاهدين وقال الذي ترى من مصر المرأة من أسر لمسواه عشاء أن ينفعنا أو نستخله ولدا وتذلك متننا ليوسف في الأرض والمحدد ما من تأويل الأحاديث، والله غافل على أمين ولكن يحني الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وحيماً وجران سنجد وعودته التي نوة بيسها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أنت لست قال معاذ كان مثواي انه لا يصلح الظالمون ولقد همت به لولا اغراه عن ربه كذلك لنصرف عنه وَأَوَلْفَقْهَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَفِينَ وَاسْتَبْقَ الْبَادَ وَأَلْفَ يَا شَيْدَ يَا قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَابَ لِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَنِيمٌ قال أن يرى عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قمسه قد قبل فصدقت وهو من الساهدين وان كان قمسه قد جن جبر فذهبت وهو من الصادقين فلما راى قمسه قد جن واعلم انه من كنزكم ان كنز عظيم يوسف احرص عن هذا تغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نحوة في المجينة امرأة العزيز تعارض قد شرفها حبا إنا لنرىها في ظنائل مبين فلما جمعت لمشرهن أرسلت إليهن وأخشدت لهن فسأوأَتَّقُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ كَثِيرًا وَقَالَتْ خُرُجَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَسْتَخَدَّهُمْ اخبرنه <تضرنا هو> وقطعن ايديهن وقلن حاكا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكم الذي لبتمني فيه ولقد رأيته عن ما فيه قشت عصم ولئلن يفعل وليكون من الصابرين قال رب الشجن أعب إلي مما يجعونني إليه وإلا تخرج عن جيدهم أصبح لهم وأكم من الجاهدين فاستجاب له ربه فصاف عنه جيدهم سميع العليم هم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسدن النوحى الشاحين وتطل معه الشجن فسيان قال أعدو ما إني أراني أحفر خبرا وقال الآخر إني أراني أحفر فوق رقصي قبزا نبّئنا بتأويله إنا نراكمنا المؤسين قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيك ذلكما مما ما علم من ربي ان نسألتم ملك قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبريم وإححاق ويحفوب ما كان لنا أن نشرك بالله من الله علينا وعلى الناس ولكم أكثر الناس ما يشكرون يا صاحب تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تحفظون دونه إلا أسماء سم بها من شلطان إن إِلَّا إلا لله أمر أن لا تحبزوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن رميك لا يعلمون <تحدث> يا صاحب يشدني أما أحدكما فيشتي ربه خمرا وأما الآخر فيحلب قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ فجلطال ذكر ربي فلبث في الشهي بضحته وقال الملك اني سبع بقرات منكم ياكلون سبع عجاك وسبع سنبنات الخب وغفر يا بساك يا أيها الملأ أبسون في رؤياي إن كنتم رؤيا قالوا أفضعت أحلام وما نحن بتأويل الأحلام دعاين وقال الليل نجاري ما وز تربح فبامه أنا انزاكم بساله فارشدون يوسف ان يوسف الضيق ابتنا في سبع فقاح من أولونا سبع عجاف وسبع سمهلات القبر وأخرى بساك لعني أرجع إلى الناس لعلهم يحلمون قال تجرعون سبعة مجأبا فما حفظتم فينو في شنبل إلا قلنا مما تأكلون ثم يأجي ذلك سبع سزاج يأكل ما قدمتم لهن إلا صليلا مما تحصيوهم ثم يأتي من بعد ذلك عامون الناس وفيه يحفرون وقال الملك اتره به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فألهما بال النشوة التي افرحن ايديهن ان ربي بكيد عليم قال ما خفتكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاجة لله ما عليها عني من سوء قالت امرأة العزيز الآن أفحص الحق أنا راسته عن نفسي وإنه لم نفت الخاطئين، ذلك وما. برئ نفس إلا النفس لأماركم بالسوء إلا لأماركم بالسوء إلا ما رحم يَا أَيُّهَا الرَّحِيم وَقَالَنَّ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ عَذَابٌ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين الأمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حقيب وكذلك مكنا اليوسف في الأرض يسبا وأودها حيث يشاء نفيد برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهدهم بجهاجهم قال اتوني بأخلكم لأبيكم ألا ترون أني أت الكيل وأنا خير فإن لم تحسوا من به فلا شيء لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراد عنه أباه وإن على أخيه من قبل فالله خير حافرا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم إليهم قالوا يا أبانا ما نذري هذه بضاعة ما هدت إلينا ونمير ونحفظ أخانا ونحصر أخانا ونزادوا كيل بعير ذلك كيل يشير قال للأرسله معكم حتى تؤسون مرسقا من الله من يجهو إلا أن يحاقبكم فلما آتوه مرسقهم قال الله على ما نقول وقال يا بني لا تدخلوا من بادي واحد وادخلوا من أبواب متفلقة وما أغني عنكم من الله الشيء أكم إلا لله عليه توكله وعليه فليتوكله توكلون ولما دقلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الرأي من شيء إلا حاجة في نفس حكوب قضاها وإنه له علم لما علم لا يعلمون، ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فما تبتئس بما كانوا يعلمون. مؤمنون فلما جهزهم بجهاجه جعل السقايه في راس اخيه ثم ازن مؤزن ايتها العير إن لكم لسارحون قالوا وأقبلوا عليهم ما لا بجتوى عن الميت والمن جاء به الحل بعين وأنا بن نسعين قالوا تالله لقد عنتم ما في الأرض وما كنا شارقين قالوا فما جزاقه جزاقه من وجدت رحيمة وجزاقه كذلك نجد فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم اشتخرجها من وعاء أخيه كذلك كذبنا يروسه ما كان ليأت وما اخاف في به الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل علم عليم قالوا إن يشرق فقد شرق أخ له من قبل فأشرها يوشق في نفسه ولم يبدها لهم قال بشر مكانا والله أعلم بما تحفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذنا مكانه انا نرى من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده لما استيأتوا منه خلقوا نجيا قال سبيرهم ألم تحلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موزقا من الله ومن قبل ما فرق ما فردتم في يوت ففلم أبرع الأرض حتى يألمني أبي أو يحكم الله وهو خير العاشرين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك فرق وما تهدنا إلا بما عندنا وما كنا للغيب حافظين واشأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل عسى الله أن يأتي لدهم جميعا إنه هو العلم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف ربي يغضط عناه من الحزن فهو أتأذكر يوسف أتى تكون حرضا أو تكون لنا الهالفون قال إنها أشكو بسي وأذن إلى الله وأخلم من الله ما تحلمون يا بني يذهبوا فتأسسوا من يرشف وأخيه ولا سيئتوا من روح الله إنه لا صُبِّرُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ إِن لَّنْ يُنْقِصَكَ فَلَمَّا دخلوا ويئنا بجضاعة مجاة ويئنا بجضاعة مجاة فأوكلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجهي المتصدقين قال هل عين ثم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون أن الله علينا إنه من يتقى ويخبر فإن الله لا يبيع أجر المسلمين قالوا لقد آسرك الله علينا وإن كنا لخافئين قال لا تسريب عليكم اليوم الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميطينا لا فألقوه على وجه أبي ببصيرا واه سوني بأهلهم أجمعين، ولما فصل العير قال أبوهم إني لا أجد لي حيوت فلو ما أنطفأ الله إنك لفي ضلالك القدير فلما أَن جاء البشير ألقاه على وجهه فارزد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أحلم من الله ما لا تحلمون قالوا رَوْضَ الْجَنَّاتِ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هو وما دخلوا على يوسف آهوا إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبوي على العرش وطروا له سجدا وقال يا أبت هذا تحويل آيه من قبل قد جعلها ربي حصا وقد أَحْسَنَ دِينِ إِذْ أَخَرَجَ النَّجْمُ وَجَاءَتِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِهِ وَبَيْنَ إِخْوَتِهِ إِنَّ رَبَّكَ وضي كل ما يشاء إنه هو العلم الحكيم ربي قد آسنتني من الملك وعلمتني من الآخر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كرسل مسلما ذلك من أنباء الغيب نوحوه إليك وما كنت لديهم إذ أمرهم وهم ينكرون أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تشألهم عليهم الأجر إنه هو إلا ركر للعالمين من آيات في السماوات والأرض مذلولون علينا وهم لنا معرضون وما يؤمن أسرهم بالله إلا وهم مسلمون. أفأمنوا أن تأتيهم غافية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة سبغفة وهم لا يشعرون أدعو إلى الله على بخيرك أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أمن المشركين وما قال لا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم من أجل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كالف كان عاكبة الذين من قبلهم ولذار الآخرة خير للذين استقروا أفلا تعطبون حتى سيئت الرسل وظنوا أنهم قد خلفوا جاءهم نقصنا فنذي من نشاء ولا يرج بكتنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصفهم حذرة ما كان حديثا يكترى ولكن تصديقا لهم بين هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ